وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها اذ بعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقياها فكذبوه فعطروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها